وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يتومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وَسِعَ ذٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ أَذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي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 لا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا, وقالوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا فَسَلْتُمْ بِهِ وَإِنَّ لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَ إِلَيْهِ مُرِيبًا قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِتَّلَ لَهُم شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ من লু বি কুমিল অল তুম ইসৌম নিব উন তুনা لونا لسلطان مبين